الكرم الأبدى. أنا كل مطمئن. كل سنة أنتم طيبين وأعتذر عن التأخير. أعزك <تصفيق> لكم في مزمور الساعة السادسة من ليلة الثلاث النهاردة. بيقول ملجئي إلهي فأتكل عليه. لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة أنا عايز أكلمكم عن الكلمة المقلقة هي بالبلد معناها كلمة تعمل ألأ في كلام كده يربك الواحد ويلخبطه ويبقى زي فخ الصياد يعني كلمة واحدة تلخبط كيانك وتوقعك في الفخ ويمكن ما تعرفش تطلع منه إبدا أفكركم مثلا بكلمة أرجوكم اللي معه موبايل يطفي معلش حلوني أباقي الكهنة خطيا أن موبايل يرن جوا الكنيسة أرجوكم التزموا بالحتة دي كلمة البنات فقر شليم قالوها كلمة انما كانت كلمة كلها قلق لما غنوا لداود بعد معركة جليات وقالوا قتل شاول الالوف وداود ربوات كلمة ربوات دي بس كلمة مقلقة اللي حصل ايه ان شاول ما نامش الليل وازاي يقولوا داود يدلون الربوات ويدوني أنا الألوف يبقى داود أهم مني كلمة يا فعلا مجرد كلمة إنما عمل قلق فظيع وضيعت شاول خاص ومطلعش من الفخ ده الأخير حياته يعني الكلمة دي جابت رجله في الفخ ومطلعش منها الأخير حياته شوفوا هدي كلمة ممكن تلخبط الواحد كلمة واحدة هكلمكم عن أربع أنواع من الكلمات المقلقة وازاي نتجنبها لما نسمعها وازاي ما نقولهاش أول نوع من الكلام المؤلئ أو الكلام المزعج كلمة النميمة يعني تصور معايا موقف بيحصل للأسف كتير واحد جي دانا ودانك كده يقول لك شفت فلان عمل ايه؟ بيقولوا سرق هو ما غير جملة انت وقعت في الفخ تيجي تاني يوم تقابل فلان تلاقي نفسك مش عارف تتكلم معه ومش عارف تتعامل معه مش عارف تدخله بيتك وبعدين مش بعيد تقول ناس تانية انا سمعت ان فلان بيقولوا سرق فتبص تلاقي انك انت وقعت في الفخ وبعض علاقتك بيه ويمكن مخك ابتدى يودي ويجيب وتطلع الكلمة دي كلها مش في محلها. كلمة قلق انما هي كلمة نميمة او ادانة وده منه كتير قوي في الدنيا دنيا مليانة كلام في الهوى كتير فخ عشان كده بيقول ينجيني من فخ الصياد ومن الكلمة المقلقة لأن كلمة زي كده تلخبط عقلك خالص تلخبط نفسك مش عارف تحبه وبدل مش عارف تحبه هتروح يعني هتضيع وبعدين مش بعيد بعد سنين تكتشف أن الكلمة دي ما كانتش مظبوطة طيب وبعدين السنين راحت والمشاكل تفاقمت والنكة زاد والعداوة زادت وكل ده كان كلمة قلق كلمة مقلقة لما رجعت شوية في بعض الترجمات لقيت كلمة مقلقة دي زي كلمة عدوى او كلمة معديه او كلمة epidemic, يعني اللي هي تنتشر وتعمل وباء فبيقولوا نجيني من الكلمة المقلقة اللي تتحول الى وباء لان ممكن كلمة واحدة تكرهك في شخص تلخبط دماغك خالص مش عارف تحب قاعدة كلمة واحدة مش عارفة تحبها وتبقى الكلمة مش مجرد كلمة عشان كده المثل يقول من الكلام ما قتل زي ما يقولوا من الحب ما قتل ممكن الكلمة تقتل أذكر عزة القداسة البابا عن لا تقتل كلم جزء كبير منها عن الكلمة اللي ممكن تقتل مش السكينة والبندقية ده كلمة ممكن تقتل واحد من الكلام المقلق اللي لازم الواحد يخاف منه ويصلي انه ما يتهزج بيه كلام النميمة عشان كده لما تلاقي واحد يقول لك سمعت فلان عمل ايه قول له مش عايز اعرف على طول كذب قول له لا مش عايز اعرف اهرب في شعب ابن صراخ يقول اهرب من الادانه زي ما تشوف عقرب وتجري تهرب منها لأنه صعب قوي بعد ما سمعت كلمة في حق أحد إنك تفضل تحبه وتحترمه هتعمل مجهود كبير قوي عشان تطلع الكلمة اللي دخلت دي نوع ثاني من الكلام المقلق الكلام اللي فيه كرامه تصور مثلا جي واحد يقول لك إيه أنت يا فلان بصراحة كده أزكى كتير من فلان انت عمرك ما كنت بتقارن ولا الموضوع شغلك وعايش في أمان الله والدنيا مش هو عمل الجملة زي كده انت تعفردت بقى بقيت كل يوم بتشوف انت أزكى ولا هو أزكى طب واللي انت بتعمله ده زكاء ولا غباء وقعد بقى بالكلمة دي خلاص اتعفردت القت قلق لانه ادك كلمة فيها كرامة انما كلمة الكرامة كلمة قلق الكرامة ساعات تجيب قلق فضيع عشان كده الاباء يقولوا اهرب من الكرامة اكتر ما تهرب من الاهانة لان ساعات الكرامة تتعب اكتر نجين يا رب من فخ الصياد ومن كلمة مقلق وما اكثر الكلام اللي نحن ساعات نقوله مجاملة إنما يقلق يقلق ممكن تروح تجامل حد وتقوله أنت بصراحة فيش أحسن منك يفضل بقى إيه جاهد فيها سنة واثنين عشان يطرد الفكرة دي ويرجع تاني يعرف أنه ضعيف وأنه خاطئ وإنه لأن الكلمة دخلت مش رادية تطلع والشيطان قاعد يقلبها عشان كده في مزمور تاني يقول ناجين يا رب من اللسان الغاش ماذا يعطى وماذا يزاد بإذاء اللسان الغاش يعني إيه يعني الكلمة الغشاشة دي أعمل فيها إيه دي شغلان ماذا يعطى وماذا يزاد سهام الأقوياء مرهفة يعني تبقى زي السهم كده تدخل على القلب تلخبط الكيان خالص وهي كلمة كرامه نوع ثالث من الكلام المقلق كلام الإهانة ده ممكن واحد ما يهن ما يقولش كلمة مهينة ده يقول كلمة كده نقد بس يقولك مثلا ايه بعد كده تبقى تحترم مواعيدك تو انت يصعب عليك نفسك وتفضل بقى الكلام ي... يلف في دماغك وتقول هو مش عارف ظروفي طيب ده هو وهو وتعيد وتزيد وتعمل بقى ايه بينك وبينه زعلة داخلية وايه اللي دي كلها كلمة كده حتى مش اهانة يمكن كلمة نقد بس لكن كلمة مقلقة كلمة مقلقة لانها وجعتك والاخبطت دماغك ساعات كلام الاهانات ده او حتى العتاب واللوم والتوبيخ يقلق ويلخبط الواحد وبدل ما يستفيد منه يتعكر يتلخبط ويقلق رابع نوع قوله كلام الشك يعني تصور معايا واحد إيمانه مش ثابت وبعدين قاعد مع حد من خلف أقولكم الكلمة اللي فيها شك تتلخبط قال له مثلا ليه ربنا بيعمل كده في الناس الكويسين يعني ليلة عيد وولادنا يبقوا بيصلوا وبعدين يروحوا منهم كده كم واحد فين ربنا اللي بيحب ولاده وفين ربنا الحنين على كنيسته تكون انت إيمانك مهزوز في الكلمة دي تلخبطك آخر لخبطه وتقلقك آخر لا لا وتتشكك وتقول صحيح فين ربنا وازاي ليلة عيد يحصل كده وتنسى بقى أن عاد الكنيسة واخضع الاضطهاد وان دول سبقونا للسماء وأنه يبختون بالأبدية وعقبالنا كلنا وتنسى كل المعاني دي وتلقى تشككت شككت يا رب من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة مقلق في كلام يعمل ألأ أو مثلا بتقول لواحد كده أنا ابني بإذن الله يجي على عيد بالسلامة من بره بتاعه فهو الثاني يقول لك كده بدحك يعني عارب ربنا يوصله بالسلامة ده أنا سامع ان الطيرات كده متل اليومين دول ولا فيه قلق في الطيرات قلق في الطيرات انت اللي جبت له قلق الراجل ما كانش بيفكر مستني ابنه يوصل بالسلامة ليلة العيد وانت قلت له مش عارف الطيرات ايه والجو ايه مبقاش عارف ينام وتلاقي الثاني قالك كلمة وروح نام ومش فارق معاه انما كلمة مقلقة شككوا والأخبط دماغوا ما أكثر الكلام المقلق اللي في الدنيا ده ممكن الواحد يفتح الجرايد بس يطلع له بخمس ست كلمات مقلقة صدقوني كم خبر يعفرته لو أحد خبر يجيب له شك وخبر يجيب له إدانة وخبر يجيب له الضغط يجيب له أي حاج إذن إحنا لازم نحتاط من الكلام المؤلم. أولا هنجاوب بقى على سؤالين دلوقتي. إزاي لما تيجي الكلمة المقلئة أي أنك النوعها تصد بسرعة وإنت إزاي تتعود ما تقولش هذا النوع من الكلام المؤلم؟ لأن كل كلمة بطالة ده كل كلام بطل، تعطونا عنها حسابا لما تكون بتقول كلمة زي كده تعبت بني آدم طب ما دي خطايا كبيرة انت تعبت واحد اول حاجة ازاي تحمي نفسك ارجع تاني واقول ايه الكلام المقلق انا قلت اربع انواع في اكتر بس خلينا في الاربع دول يا كلمة كرامة يا كلمة اهانة يا كلمة شك يا كلمة نميمة يعني يا كلمة استفزتك اهانة يا كلمة نفختك كرامة يا كلمة نميمة كرهتك في حد يا كلمة شك لخبطتك كل ده اسمه كلام مقلئ أول مناعة تصد بيها الكلام المقلئ المزمور بيقول ملجأي إلهي فأتكل عليه أول ما تسمع كلمة من الكلام الملخبط ده بسرعة صلي في سرك عارفين سهام إبليس الملتهي بنارا اللي بيحكي عنها بول الزي كلام ده زي السهام لو ما لقاش اللي أصادو يصدو يوالع قلبك وعقلك الإخبطك آخر الإخبط صد بسرعة بالصله جاي واحد يقول لك طباك يا فلان أو يا بختك يا فلان أو مش عارف ايه ويغني عليك يعني يقول كلمتين حلوين على طول في سرك قول يا ربنا الخط استر عليه يا رب انت اللي عارف اللي فيها يا رب الحق نفسك وقول يا رب في سرعة مجرد تصلي السهم ده طفا انما لو ما لحقتش تصلي هتلاقي الكلام دخل على القلب وعلى العقل وعشان تطلعه غلبة عشان تطلع بقى الكلمة اللي نفختك دي شغلانا انما لو صدتها بالصلاة خلاص تطفي تبقى ما تزحلقتش في الفخ زي اللي هيجي يقع في الحفرة ولحق نفسه إنما في أحد يتدب في الحفرة عشان يطلع منها غلبة فأنت مش عاوز تقع من الأول كتب فأول سلاح مع أي كلام هو الصلاة والصلاة السريعة والصلاة السهمية مش تستنى لما تروح تسأل ده في لحظة وإنت بتسمع مثلا من الكلام المستفز أو المهين ماذا الراجل يروح بيته بدل ما يلاقي امراته مبتسمه وتقول له كلام حلو هو انت ما فيش يوم تيجي في ميعادك ابدا طبعا عندك كلام مقلق طبعا لو رد خير الدنيا انما لو ولو نصح يعمل ايه على طول يصلي في سر يقوم يطفي الكلام ده يطفي النار بسرعة قبل ما تولع كلام مقلق نجيني من فخ الصياد ومن الكلام المقلق تعود انك ايه مع اي كلمة قلق كلمة كرامة كلمة اهانة كلمة شك كلمة ادانة بسرعة صل و مع الادانة نفس الكلام لما يجي حد يحكي لك عن اي شخص بسرعة اعمل مناعة وصلي في سرك لانك لو ما صليتش الكلام هيأثر فيك وفي نظرتك للشخص ده ويمكن ما تعرفش تحبه ولو ما عرفتش تحبه هتتعب قوي مفروض ما تتناولش يبقى كلمة لاخبطتك خالص وحرمتك من التناول وهتقول مش أنا اللي قلتها اه ما انت سمعته ما انت استقبلته عشان كده القديسين يقولوا بقدر حرصك على الكلام بقدر حرصك على السمع لأن كمان السمع يقعد في الدماغ وينزل على القلب خلاص مش تعرف تنضف الدنيا دي كلها ثاني سلاح تصد بالكلام المؤلم انك تقول كلام طيب يعني ايه عود لسانك ترد ردود مقدسة على كل كلمة مؤلمة يعني هديك شوية أمثل لما يكون كلام نميمة أو إدانة يجي حد يقول لك فلان عمل قل له على فكرة فلان أحسن مني وخليها قعدة في الكلام تكبس اللقصاتك وتحمي نفسك أنت بتفكر نفسك وبتسكت اللقصاتك أول ما يجي عيب في حد يقول له قبل ما تكمل أعوز يقول لك حك فلان فعلا أحسن مني بس بتقول له أحسن منك أحسن منك تبقى أنت كمان بتقول كلام مؤلط لا تقول له أحسن مني أحسن مني خلصت كباس وسكت هيقول ايه هيقعد يعيب فيه ازاي بعد ما قلت له ده حسن مني كأنه بيعيب فيك انما انت قلت كلام حكمة لان هو فعلا ربنا يا سوء قال على المتكأ الاخير وطلع الخشب اللي في عينك قبل ما تطلع القزل اللي في عين اخوك فانت ببساطة قلت له قبل ما تكمل فلان ده حسن خلاص سكت يبقى طلعت من الفخ الفخ انكسر ونحن نجونا كنا هنقع في الفخ لما يجي واحد يقول لك كلمة كرامة يغني عليك يقول كلام كبير ينفخك كده تقول له انت ما تعرفش مثلا اللي فيه أو أشكر ربنا اللي سطر عليه أو حتى تقول كلمة نعمة ربنا أعرف شخص ربنا يحمي كل ما نشكره على حاجة فلسانه وكلمة نعمة ربنا نعمة ربنا بيقولها في اليوم الواحد مئات المرات بس هو بيفكر نفسه وبينبه اللؤصاد اي حاجة عدلها هي نعمة ربنا للي فيها دور ولا للي فيها دخل هي نعمة ربنا فمجرد ما بيقول نعمة ربنا خلاص اللؤصادو بيقولوا نشكر رب وهو لحق نفسه وما تنفخش لأنه هي نعمة ربنا أو مثلاً لما تجيلك كلمة نشفة عود لسانك أي حد يعتبك أو يلومك أو يخبطك كلمة نشفة تقول له حقك عليها هتقول بس انا مش غلطان ما احنا بنلحق نفسنا من الفخ الاول ما احنا عاوزين نحمي نفسنا من الكلام المؤلق مش مهم دلوقتي غلطان ولا مش غلطان تصوروا الرجل داخل وامرته لحقته بالكلمة الجميلة دي فقال له حقك عليا خلاص؟ الشيطان ما عرفش يدخل إنما لما يدخل يقول لها يا شيخ أقولي كلمة عيدلة على الصبح دخلنا بقى في يوم مختلف. فعود لسانك تقول كلمة حلوة وممكن تحفظهم كلمات كده استنباط يمشوا مع كل نوع كلام الإدانة والنميمة تقول أنا وحش منه كلام المديح والكرامة تقول نعمة ربنا أو نشكر ربنا أو المجد ربنا أو أنا مستهلش أي كلمة من النوع كلام الإهانة حقك عليه أنا آسف فأول الكهنوت ما كنتش واخد بقى على إن حد من الشعب يدخل يعني يعاتب الكاهن جامت كده و... ففي حد كده مسكني يعني غسلني يعني فدخلت لابونا مرقص ربنا يديله الصح بتقول الأبوية بتعمل إيه لما حد يزعل منك ويقول لك كلمتين ناش فضحك قال لي هتتعود <تصفيق> وبعدين قال لي ايه قال لي كلمة حكمة قال لي, له حق، قل, لي حق، قل له لي حقك عليا صليلي قال لي قل له كده مهما قال هو معلش حتى في الدنيا بيقولوا الزبون على حق مسكور ألزار. ريحوا دا أولادنا يعني ف قلت له أنا كنت عاوز أدافع عن نفسي عشان ما أصارش أقال لي لا لا لا ما تدافعش ولا حاجة قل له عليا علي لي. بقيت أجربها لقيتها شغلانة لذيذة أوه. فبقيت. فتعود أنك تقول كلمة حلوة تصد بها الكلام المقلق لو جات لك كلمة شك في كلام شك قول كلمة فيها دعوة قول لازم اسم ربنا احنا قلنا هتصد بإيه؟ بإنك أنت تصلي في سرك لكن كمان مع كلام الشك قول دايما وعد من وعود ربنا قول ربنا يسطر لما حد يقلقك بكلمة شك أو ربنا ما يسمحش ربنا ينجي أولاده ربنا يحفظهم قول دعوة بسرعة فيبقى أنت صليت في سرك وقلت كلمة يعني أبطلت مفعول الكلمة المقلقة ثالث نوع من الصد احنا بنصد الكلام المقلق الآية بتقول ينجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة قلنا القلق كتير بأنواعه كتير وحنا هنصد بالصلاة وبالكلام الطيب كلام الحلم ثالث صد انك تهرب تهرب يعني ايه في ناس منين ما تقابلها كلامه مقلئ يعني في نوع من الناس منين ما تشوفوا يعمل نوع من الأربعة يجيب سرت الناس يهينك ويغلط فيك يمدحك وينفخك يشككك ويلأخبطك الناس دول لو قدرت تبعد عنهم يبعد عنهم أو لما تتعامل معهم اعتبر نفسك لا أسمع لا أرى لا أتكلم دي تبقى فضيلة يعني في وقت اطرش فضيلة سدأوني في وقت الواحد ما يسمعش دي فضيلة فكونك ما تسمعش المديح دي نعمة كونك ما تسمعش الزن بدي نعمة كونك ما تسمعش التشكيك دي نعمة. كونك ما تسمعش الكلام على حد دي نعمة. فمع الشخصيات اللي أنت عارف أنها يهتنفخك, يهتحينك, يا هدين الناس يا هتشككك تبقى بتتعامل معهم كأنك ما بتسمعش فكانهم بيحركوا شيء فيهم كده تبقى بتفكر في أي حاجة تاري طبعا عاوزة تدريب لأنه مش سهل بس ما تاخدش على كلامه تبقى أنت متعود أنه إيه مثل هذا الشخص أنت بتحبه بس ما تاخدش على كلامه لأنك لو خدت على كلامه يا هتزعل منه يا هتصدقه وتتنفخه يا هتصدقوا وتشكوا في ربنا يا هتصدقوا وتكره أخوك يبقى تطلق بط فما تاخدش على كلامه أحسن برضو أذكر لما كنت طالب في الجامعة كان عندنا دكتور كان تلميذ البابا كرولوس اسمه دكتور شفيق عبد المالك ده هنا يمكن يفتكروا كان بيمتحننا وكان رجل قديس الرجل ده كان أستاذ في الجامعة وبعدين دخلت له في الشفوي اللجنة يعني وكان رجل عجوز وطيب فقال لي بص أقول لك حاجة لما تلاقيني ساكت في أي إجابة يبقى غيرها فكنت كنتم سفاهم إلي قال لي أنا أصلي ما بسمعش غير الصح ما بسمعش غير الصح عجبني او الشعر ده انا ما بسمعش غير الصح فلو لقيتني ساكتي بقى ما سمعتش يعني انا لو جاوبت غلط مع لازم غير الاجابة عدت طبعا على خير بس <تصفيق> انما هذا الرجل الفاضل علمني درس حكاية انا ما بسمعش غير الصح الكلام الثاني كله ده بيعد ما بسمعوش فعود نفسك إنك ما تسمعش غير الكلام الحل كلام المفيد كلام بقى يفيدك كلام توبيخ ممكن يفيدك خلي بالكم إيهانة غير التوبيخ ساعات التوبيخ تاخده وتسمعه لأن يكون في رسالة من ربنا ده ربع حل إنك نحن قلنا تصلى تحميك الكلمة الطيبة تحميك ما تسمعش يحميك ربح حل التواضع تواضع القلب يحميك من أي كلمة مقلقة يحميك من فخ الصياد بمعنى إيه؟ ما تعرفوش ليه المتواضع ده مصان كده يعني فيه حصانة وصيانة ليه ما يوقعش أبدا في الكلام المقلق لأن المتواضعون يجدون نعمة فمن نعمة ربنا على المتواضع إن الكلام الناشف ما يتعبوش والكلام اللي كله مديح ما يخدعوش والكلام اللي فيه شك ما يلخبطوش والكلام اللي فيه نميمة ما يأثرش فيه المتواضع كت متواضعون يجدون نعمة تخليك متواضع على قد ما تقدر تلاقي الكلام يعدي ما يدخلش منه غير المفيد في آية جميلة في أرمية تقول إيه إن أخرجت السمينة من المرزول فمثل فمي تكون يعني إيه ميز المفيد مش من المفيد السمين من المرزول في كلام كتير قوي فارغ في الدنيا دي وفي كلام قليل ثمين ثمين احكي لكم حكاية يحكوا مرة القديس ابو مقار كان ماشي مع شوية رهبان في اسكندرية نزل اسكندرية مأمورية كده وكان ماشي مع كام تلميذ من التلميز ومعدين طبعا هما بيبقوا ايه رهبان كانوا متشددين فيبقوا ايه القانين قوي وهم بره الدير وبره الصحرة يخدوها صلاة تكلموش مع حد انما فجأة القديس أبو معار التفت لرهبانه كده وابتسم قال لهم سمعت الولد قال إيه؟ قالوا له ولد إيه؟ الولد يعني قال لهم الولد اللي هناك ده أتاري في عيل ماسك إيد مامته وماشي فبيقول له مامته كلمة لقاطها القديس أبو معار. قالوا له ما خدناش بالنا يا ابونا بيقول إيه؟ قال لهم الولد بيقول لأمه زار كان في حضانة يعني أنا معايا واحد بيحبني هو كويس قوي بس أنا مش بحبه وفي واحد بيدربني بس أنا بحبه فبصوله يعني ايه كلام العيال ده يعد فأبو مغار لو لهم ما فهمتوش ولا ايه ما احنا بنعمل زي الولد ده اللي بيدربنا كل يوم بنحبه الشيطان واللي بيحبنا وغني مش تقليم في ربنا يعني هو ماشي وفرح روح الصلاة والدنيا زحمة إنه مودانه مترطأة لاحسن كلمة كده ولا كده تبقى مفيدة طفل صغير بيحكي مع مامته خد منها وعظة ده لأنه محتاط لروحه ومركز عارف إن في رسائل بتيجي يخرج الثمين من المرزول يطلع الحلو من الوحش في كلام حلو هي طلقت كثير كلام كثير فاضي أحسن ما تسمعوش آخر نقطة نقولها إيه يقولي نجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة إزاق الواحد فينا يتعلم ما يقولش الكلام المقلق إحنا قلنا نتعلم لما نسمع نعمل إيه دالوقتي ما نقولوش بق طبعا يا بخت الشخص اللي كل, كل كلامه خالي من الخطايا كلامه مفيد يا بخته يتألش فتاكي عروس تقطران شهدا ربنا يسوع كل كلام مريح مفيد مفيش كلمة طبعا وحش اول تدريب هنا انك تقلل الكلام ايه جميلة النهاردة لو خدتوا بالكوا في القريات يقول ايه يسكت العاقل في هذا الزمان لانه زمان رديء يسكت العاقل في هذا الزمان لأنه زمان رديء يعني العائل في الدنيا دي يسكت في الزمن ده بالذات ليه لأنك أكتر الكلام الحقيقة كلام مش مفيد فأول تدريب أرجوك ألل كلامك شوي صدقوني نفسي مرة نعمل كلنا التدريب ده من أول ما نصحى. نراقب الكلام كله اللي هنقوله ونشوف ايه من الكلام ده كان ممكن ما يتقلش واليوم يعدي يعني لو شلنا الكلمة دي كانت هتمشي ازاي الحكاية هتلاقوا ان 70% على الاقل من الكلام ممكن يتشال والدنيا تمشي احسن كتير اهم يعني اكتر من 70% من الكلام كلام فاضح كلام مالوش لازم يعمل مشاكل يتضيع وقت فالسكوت فضيلاً اللي بيكلم قليل بيغلط قليل مش هيقول كلام مؤلئ انما في ناس كتير كلامها متعب كلامها متعب حتى اللي بيبلغوا في مديح الناس برضو كلامهم متعب اللي بينقضوا الناس عمال على بطال كلامهم متعب اللي بيطلعوا شكوكهم ومتعبهم برضو كلامهم متعب اللي بيحللوا الناس وينقضه الناس وينقضه الأوضاع وكلام متهب ايه ده كله اتكلمته اعداد كثير قوي لو فكرنا فيها كده هلأ ويريتها ما كانت مشيت خالص يعني مرة كنت راكب اوتوبيز زمان وقلت اسمع الناس بتقول ايه زمان يعني فبقيتها مشي بين مش بتجسس يعني بس ايه اخدتها كده اشوف الناس بتقول ايه أول اثنين كانوا بيكلموا في الرياض مشيت اللي بعدهم في السياسة اللي بعدهم كانوا في الطبيخ اللي بعدهم الحايمة لقيت ولا حد بيقول كلام مفيد وكلهم بدون استثناء قرفانين من عشده ليه؟ لأن الكلام الفارغ يخلي الواحد مش مبسوط اللي بيكلم في السياسة معترض على الحال ومضغاز واللي بيتكلم في الرياضة طبعا بيشتم النادي بتاعه غالباً والجولة ملهاش لازم ما حد بيكلم عن ربنا ما حد بيكلم عن الفضيلة ما حد يكلم عن الرحمة والخير والمحبة والسلام فين الكلام المهم ما فيش كلام مهم إلى هذه الدرجة الشطار نجح أن الكلام كله يبقى كلام فاضح طيب ما احنا لازم نبقى احنا مختلفين فأول تدريب يسكت العاقل لأنه زمان رديد اتكلموا له هتلاقي كلام كثير قوي يعني برك أنك ما قلتوش ينقيك من فخ الصياد ومن كلمك ما مقلق زي الشعار العلم هنا القديس إرسانيوس كثيرا ما تكلمت وندمت أم عن السكوت فلم أنضم قط ما ظنش حد ندم أبدا أنه سكت عادة بنقول يا ريتني ما تكلمت ما ظننش حد قال يا ريتني ما سكت نوعى الثمه مش هيسكت تاني تدريب ما قل ودل يعني ايه شوفوا أمنا العذراء مثلا كلامها ليلى او اكتر كلام أمنا العذراء مع ربنا يعني لو جمعنا كلام العذراء المذكور في الكتاب هنلاقوا التسبحة تاعتلوها واحد اطول حكم عشر ايات مثلا بقيت الكلام اللي قالته العذراء زي جملتين مثلا ده اللي قالته للبشر حتى قدام الصليب الواحد يتعجب من أمنا العدر ده أي أم تطلع مشاعرها تقول حاجة هروح فين بعدك يا ابني ليه تسيبني بس ظلموك وفتروا عليك اه. تقول أي حاجة يعني حتى الكلام يهدئ قلبها شوي ما بتتكلمس كلام مش هيودي ولا يجيب هي بتتكلم جوه قلبها بتصلي بس لأن عقله كلام اللي يطلع ده ملوش لازمة فيبقى ما قل ودل يعني في وقت لازم تتكلم إنما الكلمة اللي طلعة بحساب وت وتؤدي الغرض وبس ربنا يسعه هو بيتحاكم عدوا الكلام اللي قال ده ليلة الخميس صباح الجمعة حوالي ستة ساعات بيتحاكم ربنا يسوع الجمل اللي قالها كلها ما تتعدش على الصوام وحتى لما يقوله انت مالك يقول له انت قلت مش يقول له ايوة مالك بقى مارت كذا وكذا وانا فيش كلام ذكر انت عارف ان انا ملك وبس بس لدرجة بلاطس يسأله قال ألا ترى كم يشتهون عليك كم يشتكون عليك ما تقول حاكم مش هزكره هيقول كلام المفيد في الوقت المناسب لما بقى حبي لخبط شوية قال له بص قال اليهود هتشوفوا السماء مفتوحة وابن الإنسان جاي على السحاب كلام المفيد في وقته المناسب قالوا بس خلاصوا قالها لا نحتاج بعد للشهود هو كان عاوز تديهم الدليل عشان بس ايه يخلصوا ويحكموا اذا اولا اتكلم قليل اثنين اتكلم بحساب طلع الكلمة بحساب الكلمة اللي طلعة دي أغلب من الإرش اللي طلع من جيبك سداني افتكر دي طلع جنيه من جيبك ولا تطلعش كلمة من لسانك مفيش جنيه أحسن. إنما الكلمة تطلع بحساب لأن بكلامك تتبرر وبكلامك تدان فالكلمة دي طلعتك بار فالكلمة دي طلعتك مدان ففي كلام حلو وفي كلام مش حال يبقى تكلم بس تتكلم بحساب تمشي معها بقى الدعوة الجميلة بتاعت ايه ياريتنا قولها كلنا الصبح دي دع يا رب حارسا لفمي كل يوم الصبح قوله كده يا رب وبابا حصينا لشفتها مع اول كل يوم يا رب خليه يطلع كلام محسوب مش عاوزة لاخبط في الكلام لدرجة معلمنا يعقوب قال ايه في يعقوب ثلاثة الآل اللي بيلجم لسانه قادر أن يلجم الجسد كله ذاك رجل كامل الآل اللي يعرف يطلع كل كلمة محسوبة دا يبقى رجل كامل بيرفكت يعني لأنه بيطلع الكلمة من غير ولا غلطة عاوزة تدريب تدريب وبرده في نفس الإصحاح يقول في واحد بقى يقول إياكم كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئاً في الكلام مبطئاً في الغضب اللي يساعدك كمان ما تقعش في الكلام المقلئ انك تراجع لأربع خطايا دول طول الوقت لعاوز أشكك الناس ولعاوز أدين الناس ولعاوز أهين الناس ولعاوز أنفخ الناس تاني مش عاوز أشككهم وأقلقهم ومش عاوز أنفخهم لحسن يبقوا إيه؟ يتكبروا ومش عاوز أهنهم أديقهم أجرحهم ومش عاوز أجيب سيرة حد لو حطيت الأربح حراس دول هتلاقي الكلام طالع محسوب أو لأ خايف تهين وخايف تدين وخايف تشكك وخايف تنفخ الناس هتقولهم ما لهاقول إيه؟ هتقول كلام مفيد في الآخر هتقولي الكلام المظبوط فخوف نفسك لأنه الكلام المقلق يتحسب عليك تدريب آخر عود لسانك يقول كلام ربنا صدقوني أضمن حاجة تقولها من لسانك تتحسب لك ما تتحسبش عليك كلام ربنا اشتغلوا الشغلة بتاعتنا دي تقول نهار تقول كلام ربنا كده مش هتغلط كثير لأنه على إيه تقول كلام فاضي معلمنا بطرس يقول من يتكلم فكأقوال الله يعني اللي يفتح بقه يقول كلام مفيد يقول ربنا بيقول وكان ده شريعة اليهود يقول له إذا جلست تتكلم بالكلمة مع أولادك إذا مشيت في الطريق وإنت داخل تنام وإنت قاعد مع بيتك في كل حتة تقول كلام ربنا تصوروا بقى واحد حافظ مئات الآيات وكل موقف بيقول كلمة ربنا هاي غلط ازاي؟ مش غلط ومش هيقلق حد بالعكس هيبقى مفيد جدا ومريح لنفسه ولله حواليه فكر كده كام يوم عدوا عليك ما قلتش آية لحد هتلاقي أيام كتير ويمكن يمكن سنين عدت ما قلتش آية ده الآية دي هدية للناس هدية كلمة ربنا قوية وفعالة وخارقة ما تقول كلام حر ناس عندك كنوز تدي للناس تراب ليه يعني الناس جاي تطلب منك حاجات تديهم من كنوز النعمة اللي عندك بدل ما تديهم التراب اللي عند الناس حكاوي الناس زي التراب كلام ربنا زي اللي قاله تدي للناس لآلة ولا تديهم تراب اللي يتعود يقول كلام ربنا سيجد نفسه مستخسر يقول كلام تاني فلما تقول نجيني من كل كلمة مخلقة عود لسانك يستخدم كلام ربنا أكثر ما يمكن ويقول كلام ربنا ويستشهد في كل موقف بكلمة من الإنجيل أمب انطنيوس كان يقول لولاده كده القديس أمب ليكن لك شاهد من الكتب في كل موقف تفعله وفي كل كلمة تقولها يعني كل اللي تقوله وكل اللي تعمله خليلك حجة وسند من الكتاب المقدس لدرجة يحكوا مثلاً على القديس يحن القصير أنه ما كانش بيعرف يقول غير آيات في وقت فمرة قالوا له مش عارف على فكرة الشتاء السناء دي جاي سخنة جاي بارد فمش فاكر الرد قال ايه؟ قال الكتاب بيقول ليتك كنت باردا او حارا ولكنك فات قالوا له احنا بنقول ايه وانت بتقول ايه؟ يقول لك الدنيا بارد قال له ما انت قلتوا باردا افتكرت قال يا ريت الواحد يبقى بارد ولا يكونش فاتر تشوفوا مخه بيروح في ايه؟ مك خلاص ما بيعرفش يتكلم غير كتن ياريتنا كلنا كتن هنريح نفسنا ونريح الدنيا كلها آخر حاجة نقولها عشان ربنا ينجينا من الكلام المقلق لا نسمع ولا نقوله حاسب نفسك على الكلام كل يوم إن أمكن يعني إيه راجع اليوم وليكن في آخر اليوم ماذا قلت وماذا سمعت اسأل نفسك في آخر اليوم قلت إيه وسمعت إيه اللي سمعته وحش ما تسيبوش يتراكم جوه طلعه ونفضه بسرعة لحسن لو قاعد جوه هيجب هي لك مشاكل صحية مش تمامة كلمة واحد قالها لك كده مديح قاعدت جواك هتقلبها في دماغك مش هتنام هتضيع قعد بأعمل مطانيات وصلي يا رب طلع الكلمة دي ياريتني ما سمعته أنا مش يعني مش مصدقوا يا رب اطرط او الكلمة اللي قلتها الزيادة يا رب سمحني على عالكلمة دي ازاي غلطت وقلت الكلمة دي ازاي طلعت مني الكلمة دي لما الواحد يحاسب نفسه كويس علب يسمعه وعلب بيقوله تلاقوا بعد شوية يسمع بحساب قوي ويتكلم بحساب قوي لانه بيراجع على نفسه اول باول زي الفلتر كده اللي نحطه على المية فتلاقوا الماء تنزل أنضف شوي شوي شوي فأنت لما تراقب ودانك ولسانك كل يوم تلاقي بعد كده الكلام طلع بحساب أكتر ودخل بحساب أكتر فالواحد يراجع نفسه ربنا يدينا نعمة نقول مع المزمور إلهنا ملجأنا فنتكل عليه ونجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة لإلهنا كل مجد وكرامه لأبدا